كذلك ما أتى الذين من قبلهم من وسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم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 بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتر ومسطور في رقم منشور والبيت المحفوظ والسقف المرفوع والبحر المسجور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 يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دُعَا هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ